بوكتو شايزة شي چنج خمسة وستون خمسة وستون النفي, اثنان النفي, اثنان يستس هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ نو نك لا يكلف مائة يورو فقط. لا يكلف مائة يورو فقط. داريو منو ماي لكن معي خمسون فقط. لكن معي خمسون فقط. Ești gata deja? Hăl sârtă jahiză? Hăl sârtă jahiză? Nu, încă nu. La, le-i să La, le-i să Dar imediat sunt gata. Lekin se ajhăz hălăn. Lekin se ajhăz hălăn. Mai dorești supă? Îți dorești Minas Îți dorești supa? Îți dorești Nu, nu nu nu mai doresc supa? Îți dorești supa? Îți dorești supa? Lekin ice încă o înghețată. supa? Îți dorești Locuiești de mult timp aici? Hel s-a ră tu Nu, abia de o lună. Nu, abia de o lună. Nu, abia o lună. Nu, abia Nu, abia de o lună. وقد صرت أعرف الكثيرين. وقد صرت أعرف الكثيرين. هل تسافر غدا إلى داركم؟ هل تسافر غدا إلى داركم؟ نو لا فقط في العطلة الأسبوعية. لا فقط في العطلة الأسبوعية. دار من دومينيكا. سأرجع يوم الأحد. ولكنني سأرجع يوم في كطايست هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ نعم، أريد لا، هي الآن بلغت السابعة عشرة. لا، هي الآن بلغت السابعة عشر. دار أرد جاؤن ولكن قد صار لها صديق. ولكن قد صار لها صديق.